براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أن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 ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 111. 122. 133. 144. 155. 156. 167. 168. 169. 179. 179. 181. 191. 191. 202. 212. 222. 222. 233. 234. 244. 245. 255. 255. إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلره مأمنة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 Wanak tu aimanum min baghdahdim, watarnu fi dinikum, fakatilu aimmat al kubr, fakatilu aimmat al kubr, ايمان لهم لعلهم ينتهول الا تقاتلون قوما انكفو ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره أَتَطْغَوْنَ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَطْغَوْا إِن كُنتُمْ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 أن من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله Allah tidak mempunyai oleh Allah dan Allah tidak memahami orang yang menerima Allah tidak memahami orang yang menerima yang menerima dan menerima dan menerima Allah dengan kemahiran mereka أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجن Nanti lham fiha naimu mukib, qalidin fiha abda. Innal laha indahu ajaru naziib. الذين آمنوا لا تتخذوا آبائكم وإخوانكم أولياء إن استحفوا الكفر على الإيمان ومن يتول لهم منكم فأولى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال نقت رفتموها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها أحبب إليكم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 فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن شاء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 ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يذينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت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 La ilahe illa hu Subhanahu عما yusirikul Yuridun An yutufu Nour Allah Bi afwaihihim Waya Bahwa Allah وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْأَئِلِكُ الْهِي وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا ومن الأحبار والربان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويطلبون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ي يقولها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 10 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حر ذلك الدين القير فلا تظلموا فيهن أنفر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 فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفعوا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً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 وَسَيَخْلِفُونَّ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَهُمْ لَيُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ يَغْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَنْطَلَّهُ عَنْ كَلِمَ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 والله عليم بالمتقين إن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 لو قرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبعونكم الفتنة وفيكم سماعون له والله عليم بالظالمين لقد بتغو الفتن من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون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 الحسن ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأي فتربصوا إن معكم متربيصون قل أفقو طوعا أو كرها لئي يتقبل بينكم إنكم كنتم قوم فاسقين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 أفقون إلا وهم كارهون فلتعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة. الدين يا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم منكم وما هم منكم وما هم منكم ولكن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 وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيُخفي الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغب راغبون نَمْصَدقاتٌ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِالْتَّبِيرِ فَرِيضَةً من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويعمّن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يلّون رسول الله لهم عذاب أليم يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لَيَرْبُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يَرْبُوكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُم مِّن مَّنْ حاذد الله ورسوله فأن له نار جهنم قالدا فيها ذلك الخزي العظيم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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهدئون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 المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خابوا أولئك حبصت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصيعون الله ورسوله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 بئس يتبو يف خيرا لهم وان يتولوا نعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره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 فَلَمَّا آنَ تَاهُمْ مِنْ قَضِيبِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُ وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 الله يعلم سرهم ونبواهم وأن الله علام الغلوب الذين يلمزون المبتدين طوين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يذلون إلا زدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.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 قلناه جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره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 فج بدنيا وتزهق أنفوسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أنآمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذناك أن الطول منهم استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع القوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهم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 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورشوله ما على المحسنين من سبيل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 فَإِن تَرَدَّوْا فإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَغْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يستخد ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويستخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول أنا إنها قربة له سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابعون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عن رضي الله عنهم ورضوا عنه, ورضو عنه وأعدلهم جنّة تجري تحتها الأنهاقاندين فيها أبدا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 سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم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 ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟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 وآخرون مُجَونَ لَأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسن، ولا يحذف إن أردنا إلا الحسن، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبداً.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 dan jahanam. Wallahu la yahdi kaum mualim. Tidak ada yang meninggalkan mereka yang telah dibangun di dalam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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في الثورات والإنجيل والسؤال Fman awabighadhih min Allah, faset benjiru bbiqomu lalibiyaatun, wadalikahwa al fauzul agib. An anta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 وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 لقد تبا الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسره والأوصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيح قلوب فريق منهم ثم تاب عليه إنه به برء الرحيم. وَغَلَّ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ أُلْفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنَّ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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مقصود في سبيل الله ولا يطعون موطئ ولا يطعون موطئ يغض الكب. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينالون كون نفقتهم صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديًا إلا كتب لهم ولا يقطعون واديًا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحق. وكان ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كام فلولا نفر منه بفرقة منهم قائفة لية ففقهوا في الدين ولينظروا قومه ولينظروا قومه إذا رجعون إليه لعلهم يحزنون يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار واليهدوا فيكم غلظه وعلموا ان الله مع المتقين وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم ما رضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وما توهن كعوون، أولا يرون أن من مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون وإذا ما